وجاء به حمل بعيره وأنبه زعيم. قالوا تَّلَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَافِبِينَ قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجى الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم قالوا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 إنا نراك من المحسنين